ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسدين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين